بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال المصنف رحيم الله تعالى والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص به بالعصية شرع مصنف رحيم الله تعالى بعد بيان ما يتعلق به شيء من صفات رب جل وعلا وكان خاتمتها هو الحديث في قضاء والقدر ومن ثبات الرب الفعلية كما سبق لياله حينئذ من معتقد أهل السنة والجماعة أن لهم مفهوما خاصا بالإيمان ومراد به الإيمان الشرعي للإيمان اللغوي والإيمان الذي عليه فهم السلف للإيمان البدعي الذي عليه أهل الخلف ولما كان ثم خلاف بين ولا قل بين السلف بين المتأخرين في مفهوم الإيمان عقد أئمة الدين في كتب معتقد بحثا يتعلق ببيان حقيقة الإيمان الشرعية وهذه الألفاظ الشرعية الإسلام والإيمان والإحسان هذه لها حقائق شرعية بمعنى أن الشارع رب جل وعلا نبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا هذه الألفاظ ثم رتبوا عليها من الأحكام الدنيا والآخرة ويرد السؤال هل بين لنا المراد بكلمة إسلام والمراد بكلمة الإحسان والمراد بكلمة الإيمان أم لا هل تركوا لعباد أن يفهموا هذه الألفاظ على حسب ما تبديه لغتهم أو عرافهم أو تقاليدهم أو اجتهاداتهم الجواب لا بل عرف الشارع الإيمان بحقيقة شرعية حينئذ مفهوم الإسلام ومفهوم الإيمان ومفهوم الإحسان هذه المسألة بإجماع السلف ليست من المسائل التي يطرقها الاجتهاد يعني ليست من مسائل الاجتهاد ولذلك المخالف فيها يبدع ويقال إنه ممتدع لأنه لم يأتي به المفهوم الذي عناه السلف من هذه الكلمة ولذلك عقد أئمة الدين في هذه الكتب كتب المعتقد ما يتعلق ببيان حقيقة الإيمان الإيمان في اللغة على المشهور التصديق والتصديق هذا عمل قلبي كما قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا وما أنت بمؤمن لنا أي وما أنت بمصدق لنا هنا الإيمان بمعنى التصديق بمعنى التصديق وقيل الإيمان وهذا هو المشهور عندما نعرف الإيمان المراد به التصديق بعضهم يرى أن تعليف الإيمان بالتصديق فيه شيء من من النقص لأن الإيمان تصديق وزيادة. تصديق وزيادة بمعنى أن التصديق عمل قلبي فلا يقال بأنه مؤمن إلا إذا قرنه بإقرار اللسان حليذ نصحا يقال بأنه آمنة ولذلك ذهب الشيخ المعثمين رحمه الله تعالى في سائل شروحاته إلى أن الأولان يعرف الإمام بالإقرار والإقرار هذا تصديق وزيادة تصديق وزيادة ولا إقرار إلا, إلا بتصديق لأنك تقول أقر به كما تقول آمن به أقر به آمن به كل منهما تعد بحرف الجر ولم يتعد بنفسه وأقر له كما تقول آمن له بمعنى أنه يتعدى بالباء ويتعدى باللام وفي كلا الحالين لا يكون متعديا بل هو لازم وفرق بين الفعل اللازم وبين الفعل المتعدي لأن الفعل اللازم لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى به بواسطة إما أن ينصب أجلسته وإما جلسته وإما جلست عليه تعدى بحرف الجرد وهناك تعد بالهمزه همزه التعدية اجلسه وعد كذلك بالتضعيف جلسه وام المتعدي المراد عند النحاه اذا اطلق المراد به المتعدي بنفسه لا واسطه لا حرف جر ولا ب واسطه ك الهمزه و التضعيف ولذلك قال ابن مالك عدي لازما بحرف جر اذا لازم يتعدى لكن يتعدى بماذا بحرف الجر او ب بسواه إذن يقال أقر به كما تقول آمن به وأقر له كما تقول آمن له في كلا النوعين عدي به حرف الجر الباف الأولى والثاني بالله وهذا هو الأصل أن الكلمة إذا كانت بمعنى كلمة أخرى علينا تفسرها بما لا إذا قيل الإيمان لا يتعدى بنفسه والتصديق يتعدى بنفسه صدقته صدقت زيدا, صدقت زيدا لا تقول آمنت زيدا وآمنته لماذا؟ لأن آمن لا يتعدى بنفسه فإذا جئت تفسر فعلا لازما أو ما لا يتأثى منه الفعل المتعدي لا تفسره بمتعدي وإنما يفسر باللازم والمتعدي بالمتعدي وهنا إذا قيل الإيمان هو التصديق والتصديق متعدي والإيمان غير متعدي لم يتطابقه لم يتطابقه لذلك لابد من مرعاة المعنى من حيث التعدي واللزوم وهذا اعتراض الشيخ رحمه الله تعالى في شرح الوسطية وغيرها قال وهذا الاصر أن الكلمة إذا كانت بمعنى كلمة أخرى فإنها توافقها في التعدي واللزوم وهنا التصديق يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى بنفسه علي ذي الله يفسر الإيمان بالتصديق فتقول صدقته ولا تقل آمنته لم يسمع في لسان العرب آمنته بل تقول آمنت به أو آمنت له فلا نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه إذن على المشهور الإيمان هو التصديق وعلى رأي الشيخ رحمه الله تعالى وهو مضمون كلام الشيخ الإسلام لتيم رحمه الله تعالى أن الإيمان هو الإقرار والإقرار لا يكون إلا إلا بتصديق إلا بتصديق هلئذ نكون عن قولنا التصديق وعلى هذا أو ذاك إذا فسر التصديق لأن بعضهم من أهل البدع قال الإيمان الشرعي هو التصديق فقط حليذن إذا عرف ربه آمن إيمان شرعيه ويلزم وهذا مذهب الجهمية أن الإيمان هو التصديق بالقلب فإبليس يعرف ربه وعليه فهو فهو مؤمن وفرعون يعرف ربه وجحدوا بها واستقنتها أنفسهم حليذن نقول فرعون كذلك مؤمن إذا عرفنا الإيمان الشرعي بما جاء فيه لسان العرب من الإيمان بأنه التصديق الذي منه لوازم وعليه نقول حتى لو كان الإيمان في لسان العرب بمعنى التصديق نقول قد جعل له الشارع معنا مخالف لمعنى للمعنى اللغوي كما نقول الصلاة في اللغة هي, هي الدعاء وإذا جئت تصلي الصلاة الشرعية ترفع عيديك وتدعو فقط أما أنك تتوظى وتستقبل القبلة وإلى خريه حينئذ نقول أصل معنى الصلاة في اللغة الدعاء لكن الشارع أطلقها وجعل لها حقيقة شرعية وهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم حينئذ الشأن واحد فكما أنهم يسلمون أهل البدع يسلمون في الفروع أنه تم حقائق شرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج كذلك في باب المعتقد عندنا حقائق شرعية فلو سلم بأن الإيمان في لسان العرب هو التصديق وليس الإقرار لا يلزم منه أن يفسر الإيمان الشرعي بالتصديق بحسب حينئذ لو قيل جودل في قضية الإقرار نقول هب أنه بمعنى التصديق لكن لا يلزم من ذلك أن يفسر الإيمان الشرعي بالتصديق بحسب بل هو شيء زائد على على ذلك والإيمان شرعا فكما عرفه المصنف هنا وهو على هذه الأركان الثلاثة قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان أما حكمه يزيد بالطاعة وينقص بالعصان هذا خارج عن المهية وإنما أراد به أنه متفاضل أنه يتفاضل في في نفسه وفي أهله قول باللسان هذا الركن الأول قول باللسان ومعلوم أن القول هو اللفظ الدال على معنى اللفظ. القول هو اللفظ الدال على معنى وعند كثير أو عند بعض النحاة القول والكلام بمعنى واحد بمعنى أنهما مترادفان عليهما القول هو الكلام اللفظ المفيد وكذلك القول هو اللفظ المفتردفا وعلى المشهور بأنه أعم من الكلام فالمراد بالقول هنا الكلام بمعنى أنه أخص فأطلق الأعم وأريد به الأخص عليهما قال بأن قول هو اللفظ الدال على معنى فظيد قول سكنا لي زيد كلمه واحده قول والى قوله وهي, قول وهي كلمه واحده هل المراد بها هنا قول باللسان به الجمله الاسميه والجمله الفعليه لا اله الا الله وسبحان الله وبحمده ونحو ذلك هل المراد به الاول ام الثاني ام المراد به يقال في قولنا قول هنا مرادف للكلام والكلام إما جملة اسمية وإما جملة فعلية حينئذ يكون الكلام هو اللفظ المفيد وإما أن يراد بالقول على ما اشتهر عند النحاة بأنه اللفظ الدال على معنى فيكون أعم من الكلام ولذلك يكون كل كلام قول ولا إن عكس قال ابن مالك والقول عم يعني عم الكلام وعم الكلمة وعم الكلمة قول أي كلام باللسان وهو النقق قول باللسان لأن باللسان هذا جار المجروم تعلق فيقوله قول وهو مصدى وهو التكلم بالشهادتين برشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جملتان فعليتان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ولشك أن الجملة الفعلية قسم من أقسام الكلام والقيام بذكره سبحانه وتبليغ أوامره والدعوة إليه نحو ذلك كل ما يكون من العبادات القولية فهو داخل في مسمى الإيمان لأنه قول باللسان فكل عبادة قولية حينيذ نقول هي داخلة في مسمى الإيمان ولا تخرج من الإيمان ألبت وعليه نقول قول باللسان فوات هذا الركن من عصله فوات للإيمان فوات هذا الركن نحن نبحث الركن الأول قول باللسان إذا لم يأتي بالقول باللسان بالكلية أبدا ولم ينطق بحرف واحد حينئذ نقول فات الإيمان لماذا لفوات ركن من أركانه وهو القول باللسان ثم أعلم أن القول باللسان يشمل نوعين النوع الأول ما يخرج المرء من الإيمان بتركه وهو شهادتان ما يخرج المرء من الإيمان بتركه لأنه يقال هل كل قول باللسان إذا تركه العبد خرج من الإيمان الجواب لا هذا مذهب الخوارج أن كل أحد العبادات إذا تركها خرج من الواجبات أو فعلا مقيد بهذا حينئذ نقول قول باللسان من القول باللسان ما تركه يفوت الإيمان من اصله وهذا محصور في الشهادتين محصور في في الشهادتين ومن قول اللسان ما تركه ما لا يفوت الإيمان من اصله بل يبقى على ايمانه وهذا يشمل نوعين الواجبات والمستحبات الواجبات التي لا اثر لها في اصل الايمان كرد السلام مثلا واجب رد السلام واجب السلام عليكم وعليكم السلام لو ترك رد السلام ترك واجبا خرج من الدين خرج من الإيمان ده لم يخرج من من الإيمان قولا واحدا قولا واحدا حينئذ ترك واجبا او عطس بجوال شخص لم يشمته تشميت العاطس واجب حينئذ نقول ترك واجبا لكنه لا يعود إلى الإيمان فيلقضه من أصله بل هو باق على على اصل الإيمان فترك بعض الواجبات لا يؤدي إلى فواتي هذا الركن ثانيا منه ما هو مستحب منهما هم مستحابة التسبيح أذكار الصباح والمساء مثلا حينيذ نقول لو تركها عامدا ولو عمدا هل فوات هذه الأقوال يفوت أصل الإيمان الجواب لا هل يفوت كمال الإيمان الواجب الجواب لا جواب لا لماذا لأنه لا ينقص الإيمان الشرعي إلا بفوات واجب أو فعل محظور فعل محظور ولذلك إذا علق نفه الإيمان على قول أو على فعل دل أن ذلك القول أو الفعل واجب لأن كمال الإيمان الواجب ما لا يحصل إلا به فهو واجب فهو واجب حينئذ نقول لو قيدا لا إيمان لمن لا أمانة له لا إيمان نفع نفي هنا لأي شيء لكمال لعصر الإيمان أو لكماله الواجب أو لكماله المستحب نقول لكماله الواجب ولا نحمله على المستحب لا نحمله على المستحب لأنه لا ينفى كما قرر ابن تيميا رحم الله تعالى في الشريعة لا ينفى إلا الشيء الواجب وأما المستحب لا يتسلط لا يتسلط عليه النفي البثة لا يتسلط عليه النفي البثة حينئذن نحمل هذا النص مثلا لا إيمانة لمن لا أمانة له على نفي الكمال الواجب وأما ترك المستحبات القولية فهذا لا يتعلق به نفي أبتا إذا القول باللسان هذا الركن الأول والمراد به النطق التلفظ وهو مرادف للكلام عند, عند النحات ثم فواته من أصله بالكلية إذا لم يأتي بشهادتين فليس بمؤمن بل هو كافر إن كان أصريا فهو على ما هو عليه وإن كان مرتدا لا يرجع إذا فعل أمرا شركيا ينقض لا إله إلا الله إلا بالتصريح به لا إله إلا الله ثم إذا ترك واجبا لا يعود إلى اصل الإسلام والإيمان بالنقض لا يعتبر مؤثرا في اصل هذا الركن بل هو مؤمن لكنه فاسق إذا ترك واجبا مؤمن بإيمانه فاسق بتبيرته كمسياته وإذا ترك قولا مستحبا لا أثر له في الإيمان الواجب وعمل بالأركان, عمل بالأركان. الأركان جمع ركن ومرادهم بها هنا الجوالح الجوالح وعمل بالأركان والجوالح كالصلاة قيام الركوع السجود رفع اليدين ونحو ذلك السلام تحريك الرأس يمنة ويسرة نقول هذه كلها أفعال وهذه الأفعال داخلة في مسمى الإيمان بإجماع السلاح داخلة في مسمى الإيمان بإجماع السلاح ولذلك قالوا عمل وعمل بالأركان والجوارح كالصلاة والحج والجهاد ونحو ذلك ويقال فيه ما قيل فيما سبق بأن المراد هنا بعمل الأركان جنس عمل الأركان هو الذي يعتبر هنا ركنا فترك جنس العمل يعتبر مسقطا للإيمان من أصله جنس العمل مراد بالجنس القدر المشترك قدر المشترك حينئذ إذا ترك جنس العمل نقول خرج من من الدين هذا إن كان مسلم وأما على الترتيب السابق فنقول عمل الأركان منه ما فواته يؤدي إلى فوات الإمام من أصله كالصلاة مثلا الصلاة بإجماع السلف أن تلكها يعتبر كافرا كفرا أكبر مخرجا من منه هذا بإجماع الصحابة كما حكى عبد الله بن الشقيق لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمار تركه كفر غير الصلاة هذا واضح بيه في الدلالة على الإجماع حكاه المروزي وكذلك ابن حزم وغيرهما حينيذ نقول مسألة مجمع عليها فتركها يعتبر مفوتا للإيمان من من أصره ولذلك أطلق الله عز وجل عليها وصف الإيمان كله وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم يعني صلاتكم إلى جهة البيت المقدس لأن لما حولت القبلة إلى كعبة سأل الصحابة عما مات قبل تحويل القبلة فأنزل الله عز هذه الآية وقال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي, أي صلاتكم ذكر ابن قيم في حكم الصلاة وتلكها أن من عادة العرام إذا أطلقوا الكل على جزء دل على أن هذا الجزء له أثر في فوات الكل بمعنى أنه إذا فات هذا الجزء فات الكل وهنا أطلق الكل الذي هو الإيمان هل الإيمان كله الصلاة؟ هل الإيمان كله الصلاة فقط وما عاد الصلاة ليست بإيمان؟ جواب لا هذا واضح بده حينئذ نقول كونه أطلق الإيمان مرادا به الصلاة وهي جزء من أجزاء الإيمان عمل من أعمال الإيمان دل على أن فوات الصلاة يفوت الإيمان من أصله وهذا واضح, بي, واضح بي ومن الأعمال الجوارح ما تركه لا يفوت الإيمان من أصله وهذا على قسمين كما ذكرنا إن كان واجبا غير الصلاة وهذا إذا تركه يعتبر موقصا للإيمان الواجب بمعنى أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرتهم عينئذ نجمع له بين الوصفين فنعطيه المطلق الإيمان للإيمان المطلق فلا نصفه بالاسم الكامل المطلق ولا نسربه الاسم الكامل بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ومن ترك الأعمال ما لا أثر له في فوات الإيمان الواجب كما لو ترك مثلا الويتر مثلا أو ترك قيام الليل من المستحبات هذه لا تؤثر فيه الإيمان الواجب حينيذ التفصيل في, في عمل الأركان كالتفصيل في فيما سبق وعمل بالأركان عمل بالأركان والمراد هنا بالعمل جنس العمل ومن كفر تارك الصلاة حينيذ حدد الجنس لأن الجنس هذا مبهى وهو ركن في أركان الإيمان حينيذ هل هذا الجنس معين أم لا إذا حكينا الإجماع إجماع الصحابة على تركين على كفر من ترك الصلاة حينئذ بالإجماع هذا الجنس معين وهو الصلاة حينئذ المراد بقولنا في الإيمان عمل بالأركان الصلاة وما عداه فهي إيمان لا شك لكن منها ما يفوت, يفوت كمال الإيمان الواجب وهو الواجبات ومنها ما لا يفوت كمال الإيمان الواجب وهو ترك المستحبات على هذا التخصين وعقد بالجنان عقد فعل مراد به الاعتقاد مر معنا الاعتقاد في أول الشرح وعقد بالجنان أي اعتقاد بالقلب جنان فتح الجين جنان مراد به القلب أي اعتقاد بالقلب وهو نيته النية عمل قلبه وإخلاصه خلاص القلب والتوكل والإنابة والمحبة والانقياد والخوف منه سبحانه والرجاء وإخلاص الدين له والصبر نحو ذلك من أعمال القلوب وكل أعمال القلوب داخل في عقد الجنان عقد الجنان وهذا يقال فيه ما في فيما سبق أن منهما فواته يؤدي إلى فوات أصل الإيمان كالإخلاص واعتقاد معنى لا إله إلا الله اعتقاد الفام الصحيح الشرعي لا معبودة بحق إلا الله كذلك التوكل وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين هذا شرط في صحة الإيمان والخوف منه إذن بعض أعمال القلوب فواتها يؤدي إلى فوات الإيمان من عصله وبعضها لا يؤدي إلى فوات الإيمان من عصله وإنما يؤدي إلى فوات كمال الإيمان الواجب ومنها ما يؤدي لفوات فوات كمال الإيمان المستحب بمعنى إنه تعتبر ناقصا من حيث الوصف كمال الإيمان المستحب لكن لا تأتي النصص بمثل هذا كما قال النتائي مرحمة الله تعالى وإنما يكون المعنى بنفع الإيمان الواجب الواجب فقط وما عداه فلا فالإيمان الشرعي قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان وعقد به بالجنان ومعلوم أن بعض أهل البدع قصر الإيمان على قول اللسان فقط ومنهم قصروا على التصديق فقط ومنهم من أخرج عمل الأركان مرجعا وغيرهم وهذا الخلاف لا ندخل فيه لكن نحكم عليه السلف أمه هو محل إجمالة خلاف بين السلف مثل هذه المسألة فعمل الأركان هذا مجمع عليه بأنه ركن ولذلك يعبر بعض بأنه شرط صحة ولتيب رحمه الله تعالى جوز إطلاق العبارتين كتاب الإيمان كبير لكن الأولى أن يقال بأنه ركن لأن الركن داخل في المهية ونحن نبين ماذا هنا نبين ما هي الإيمان ما هي حقيقة الإيمان حينئذ يقولنا بأنه شرط الصحة اعترفنا بأن عمل الأركان خارج عن المهية كذلك الطهارة بالنسبة للصلاة حينئذ هل عمل الأركان خارجا عن مسمى الإيمان أو لا هذا على قوله منهم من يرى أنه خارج عن مسمى الإيمان لازم له بمعنى أنه يتوقف عليه الإيمان فلا يصح الإيمان إلا بمدود جنسي عمل أركان وهذا الخلاف مع السلف خلاف اللفظ فقط لأنه يرتب فوات الإيمان على ترك جنس العمل فاتفقا في النتيجة وإنما اختلفها بالتعبير النوع الثاني من يرى بأن العمل عمل أركان شرط كمال وهذا مذهب المرجعة. مذهب المرجعة وإن كان شاعر الآن على أنه مذهب السلف هذا باطن هذا من على منهج السلف فمن قال بأن الأعمال عمل أركان شرط كمال هذا دل على أنه ماذا؟ ليس داخلا في مسمى الإيمان من أصله ولا في كمال الإيمان الواجب بل هو في كمال المستحام فلو ترك العمل كله يعتبر مؤمنا لو صدق بقلبه وحرك شبتيه فقط بالشهادتين فهو مؤمن وإذا مات مات مسلما ونحن نقول إذا جعلنا عمل أركان ركنا نقول لو تلفظ بالشهادتين ولم يصلي فهو كافر فهو كافر ومن لم يكفر تارك الصلاة فجعل جنس العمل ركنا في الإيمان حينئذ لابد أن يأتي بشيء من أركان الإسلام لابد أن يزكي أو يصوم أو يحجع حدان فلابد أن يأتي بشيء من العمل الظاهر إذن الإيمان الشرعي له حقيقة شرعية وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو مجمع عليه بين السلف والأدل متظافرة كما قال نقيم رحمه الله تعالى أكثر من مئة دليل تدل على أن عمل أركان داخل في مسمى الإيمان وفواته يؤدي لفوات الإيمان قول باللسان زاد في الوسطية الشيخ الإسلام لثيم رحمه الله تعالى قول القلب واللسان قول اللسان مرة معنا واضح هذا قول القلب حل القلب له قول المراد بقول قلب هو اعترافه وتصديقه وعمله عبارة عن تحركه وإرادته كالإخلاص ونحوه حينئذ القلب يكون له قول ويكون له عمل المراد بالقول القول القلب التصديق. والمراد بعمل القلب حركته لأن الإخلاص عمل زياد على مجرد التصديق والقبول والتسليم وكذلك حركة القلب بالخوف وهو الذعر أو التوكل أو الاعتماد والثقة هذه كل حركات قلبية وهي عمل وهي وهي عمل إذا زيد في كلام السلف قول القلب وعمل القلب فالمراد بقول القلب هو اعترافه وتصديقه والمراد بعمل القلب هو حركته إرادته كالإخلاص والتوكل نحو ذلك فزاد على المصنفون قول القلب وكذلك عمل القلب واللسان عمل القلب واضح الإخلاص وأما عمل اللسان هل اللسان له عمل؟ عندنا قول اللسان وعمل اللسان قول اللسان وعمل المراد بقول اللسان النطق تلفظ وعمل اللسان حركته إذا زيدت هذه العبارة فالمراد به تحرك اللسان قونه يطبق على مخارج مثلا نقول هذه حركة اللسان فهي المراد بالعمل ويسمى في الشرع كذلك قول اللسان فعل يطلق على أنه فعل ولو شاء ربك زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه أي ما قالوه فأطلق على القول بأنه, بأنه فعل يسمى في اللغة كذلك فزاد على المصنف عمل اللسان قول اللسان هو النطق وهذا واضح وعمل اللسان هو حركاته والنطق ناشئ عنهم فالإيمان الشرعي يجتمل على هذه الأركان الثلاثة وحكى الشافعي إمام الشافعي رحمه الله تعالى على ذلك إجماع الصحابة والتابعين اجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن ادركهم ولو حكى الشافعي رحمه الله تعالى الاجماع على مساله في من مسائل الفروع لجعل هذا الاجماع حجه وكل من قال افتي لا اجمع السلف على كذا وحكاه الشافعي ولكن تريدهم هنا في هذا الموضع لا يرتفتون الا اجماع السلف الذي حكاه الشافعي هذا يدل على أن المساله مبنية على او مبنيه على هوا اذن حكى الشافعي على ذلك اجماع الصحابه والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم وذكر المصنف دليلين على أن الإيمان هو هذه الأركان الثلاثه من الكتاب والسنه فاما الكتاب فهو قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم قال فجعل اي الرب جل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب ليعبدوا الله إسناد الفعل إلى الواو إذن عبادة هم متعبدون بالإخلاص مخلصين هذا حال من فاعل يعبدوا أي أنهم متصفون بالإخلاص والعبادة ولذلك ملة إبراهيم تفسر أنها عبادة بالإخلاص بد منهما أما عبادة بدون إخلاص لا تسمى عبادة وإخلاص دون عبادة لا فائدة منه فلابد أن يكون الإخلاص مثمرا وأما عبادة بدون إخلاص بمعنى أنه وجه عبادته لغير الله عز وجل هذه وإن تسمى عبادة باعتفال الفاعل إلا أنها ليست عبادة شرعية فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب هذا واضح وإقامة صلاة هذا عمل جوارح وإيتاء الزكاة وهذا عمل جوارح كله أي المذكور من عبادة لا على جهة العموم بل الله كلها لأنه قال ماذا وما أمر إلا ليعبدوا الله هذا عام مطلق فعلا حينئذ كل عبادة قال ذلك دين القيء أي المشار إليه وإلى العاصر أن يكون قول ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة هذا من عطف الخاص عن العام لأنها قوله يعبد الله هذا فيه عموم له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة نقول هذا من عطف الخاص عن العام فجعله ما ذكره كله من الدين من من الدين وهنا نحن نقول, نقول الإيمان والرب جل وعلا عبر به بالدين نقول يطلق الدين ويراد به الإيمان ويطلق الإيمان ويراد به الدين ولذلك نرجع في حقيقة هذه الأسماء إلى الشرع ومن هنا أتي أهل البدع أخذوا هذه الألفاظ وفسروها بما أخذوا يتبادل إلى أذهانهم أو أنهم أرجعوها إذا أحسن الظن في بعضهم أرجعوها إلى المعنى اللغة بحسب هذا غلط لأن الألفاظ الشرعية كل لفظ جاء في الشريعة لابد أن ننظر هل الشارع جعل له معنا خاصا به إذا أطلقه ينصرف إليه أو لا لابد في كل لفظ نأتي في الصلاة والزكاة في الأمور الفرعية والعملية كما يقال كذلك في مقام الأسماء أسماء الدين ننظر هذا الشارع جعل له معنى بمعنى أنه عرفه ولذلك سياتن نبصة نسئل ما الإيمان بالله قال كذا وكذا إذا الإيمان أن تؤمن بالله إذا عرفه حينئذ إذا عرفه الشارع لا نرجع إلى المعنى اللغوي حقيقة شرعية هي الأصل هذه قاعدة جليلة يبغي الاعتماد عليها في الفروع وفي العقيدة ليست خاصة بالمعتقد ولذلك قد يقرر بعض أهل البدع هذه القاعدة في باب الفقهيات ويأتي في ذلك كتاب الصلاة الصلاة لغة الدعاء وشرعا كذا وكذا لماذا يعرف اللغة؟ ليبين بأن الشارع قد غايرا بين اللفظ في اللغة وفي الشرع بمعنى أنه نقله فجعل له معنا خاص به إذا أطلق لا تصرف إلى المعنى السابع فيقول لك الصلاة لغة الدعاء وشرعا أقوال وأفعال إلى آخره لما يجمع بينهما البحث الآن في ماذا كل كتب الفقه على هذا البحثنا في ماذا في مساء الفقهية ما لنا وما للغة نقول لأن الشارح الشارح أراد أن يبين أن الشارح له مفهوم خاص من هذا اللفظ فاصل المعنى هو الدعاء وهو موجود في المعنى الشرعي إلا أنه زيادة عليه حينيذن له حقيقة شرعية الحج لغتنا القصدو وشرعا قصد مكة لفعل مخصوص ووقت الإمساك الصيام لغة الإمساك كذلك هنا نقول الإيمان في اللغة تصديق على ما اشتهر ولكن في الشرع له معنى تصديق داخل في مفهوم الإيمان الشرعي لابد أن يكون مصدقا بالله بوجود الله عز وجل بوحدانيته لابد من اعتراف القلب وتصديقه لكن ثم أمور زائدة على ذلك ثم أمور زائدة على, على ذلك منها ما ذكر هنا الدين نقول مرادف للإيمان قال شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله تعالى إذا لفظ الإيمان لفظ الإيمان إذا أطلقه يراد به أطلقه يعني هكذا دون أن يأتي به دون أن يذكر مع الإسلام لأن الإيمان له وإطلاقه لفظ الإيمان إذا أطلقه يعني لم يذكر إلا هو فقط لم يدونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أطلق الإيمان فحسب لفظ الإيمان إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر فالبر والإيمان متراذفان إذا أطلق لفظ الإيمان فكل عبادة كل عمل صالح داخل تحت لفظ الإيمان كما أن كل عبادة كل عمل صالح داخل تحت البر إذا أطلق وبلفظ التقوى ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى لو نطقوى اذا اطلقت بمعنى الدين كله صار بمعنى الدين كله حينئذ صار الايمان اذا اطلق مرادفاً للتقوى فيدخل فيها الدين كله اعمال الظاهر واعمال الباطن وبلفظ التقوى وبلفظ الدين ذلك الدين قيم. دين قيمه دين اذا الدين يرادف الايمان اذا اطلق حينئذ في هذه الآية قال وَمَا أُمِرُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ قال ذلك دين قيم إذن ذلك الإيمان المطلق الذي إذا أطلق في الشرع حمل على هذا اللغذ وبلغذ التقوى وبلغذ الدين قال فكل ما يحبه الله ورسوله يدخل في اسم الإيمان كل ما يحبه الله ورسوله يدخل في اسم الإيمان وهذا هو حقيقة العبادة ما هي العبادة؟ اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر الباطن إذن العبادة الإيمان الدين البرد التقوى الإسلام إذا أطلقت كلها مترادفة, كلها مترادفة. وإنما يفرق بينها إذا اجتمعت فقط إذا اجتمعت يجعل هذا له معنى خاص وهذا معنى خاص فرارا عن أن يقال بالترادف فرارا عن أن يقال بالترادف لأن هذا لا وجود له في الشرع وين في اللغة فألفى قولها كذباً ومينا ألفى قولها يعني وجد قولها كذباً ومينا ما هو الكذب هو المين ما هو المين هو الكذب إذن عاطف اللفظ على مراد فيه لو جمع لفظ التقوى والإسلام وقيل الإسلام هو معنى التقوى والتقوه معنى الإسلام صار من قوله كذباً ومينا وهذا لا يوجد في الشرع نص على ذلك نتيم في أول كتابه الإيمان الكبير بأن هذا النوى وإن وجد في لسان العرب لا يحمل عليه لور الشارع البتة حين يجي فكل ما يحبه الله ورسوله يدخل في اسم الإيمان قال ابن كثير في تفسير الآية وقوله تعالى وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يعني هذا هو معنى لا إله إلا الله وما أمر إلا وما هذه نافية وإلا إيجاب الستنان وهذه أعلى درجات الحصر والقصر ما وإلا لا إله إلا الله أعلى درجات الحصر والقصر والحصر والقصر مترادفان على المشهور وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عن معداه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عن معداه حينئذ العباده بالإخلاص محصورة في الرب الاله الحق وهو الله عز وجل ومنفية عما سواه ولذلك فسر الجزء الأول من الآية بأنه مرادف لمعنى لا إله إلا أنا فاعبدون هو تفسير لمعنى لا إله إلا الله وما أمر إلا بالتوحيد ومن التوحيد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر أعمال الشريعة قال ابن كثير ولهذا قال حنفاء حنفاء أي متحنفين من الشرك إلى التوحيد والحنيف مأخوذ من الحنف وهو المين ويقيم الصلاة وهي أشرف عبادات البدن وهذه الآية استدل بها بعض والكثير من السلف على أن فوات الصلاة فوات للإيمان فوات لي للإيمان لأنه جعله داخلا فيه في الحصرين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لا إله إلا الله حينئذ أدخل, أدخل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مما يفوت به وصف التعبد لله عز وجل أو شيء تقول مما يفوت به تحقيق معنى لا إله إلا الله ولا يفوت تحقيق معنى لا إله إلا الله إلا بفاة شيء من من أركانه والمراد التحقيق هنا ما يفوت أصله ويقيم الصلاة وهي أسرف عبادات البدن ويؤت الزكاة وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاوير وذلك دين القيمة, دين القيمة أي الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة احتمل هذا ويحتمل ذاك وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية على أن الأعمال داخلة في الإيمان على أن الأعمال داخلة في. يعني في مسمى الإيمان ومن السنة أورد المصنف قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها الشهادة أن لا إدها إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان لوقف لو المرجع مع هذا الحديث دون أن يدخل أذهانه معقولهم لعلموا أن الإيمان يشمل أركان الثلاثة أعلاها قوله لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان قال الإيمان صرح بالإيمان بضع وسبعون شعب أعلاها لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى إذن إماطة الأذى عمل جوارح داخلة في مسمى الإيمان أدناها يعني أقل ما يكون والحياء شعبة من الإيمان هذا عمل قلبي إذن الثلاثة الأركان التي أجمع عليها السلف حديث واحد على أعلاها وادناها ومثل بمثال للحياه اذا الإيمان بضع و70 شعبه اعلاها شهاده أن لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الإيمان البضع بكسر الباء من من اسماء العدد من 3 الى 9 بضع و70 شعبه بضع و70 شعبه هكذا اوردها المصنف كما هي روايه الامام البخاري في صحيحيه بضع و70 شعبه وعند مسلم بضع وستون بضع وستون وفي رواية عنده عند الإمام مسلم على الشك بضع وستون أو بضع وسبعون تردد أو هذه إما هذه أو تلك ولا يجمع بينهما إما هذه وإما تلك ولذلك لابد من الترجيح هنا لابد من من الترجيح رجح البخاري الأعلى وتردد مسلم في. إثبات أيهما ولذلك قال ابن حجر رحمه الله تعالى إن المعول على المتيقن وهو الأقل وهو بضع وستون قول شعبة وهي الطائفة والخصلة ويدخل تحتها أفراد من الخصال الإيمان بضع وسبعون شعبة أي خصلة وطائفة إذن أحد أفراد وهذه تختلف منها ما يفوت الإيمان بفواته كما ذكرنا ومنها ما لا يفوت الإيمان بفواته وإنما يفوت الكمال الواجب ومنها ما لا يتأثر الكمال الوافية مختلفة ليست على درجة واحدة كما فهم الخوارج والمعتزلة ولذلك أي ترك لواجب أو فعل لمحظور عندهم تعتبر ماذا مفوتا للإمام من أصله هذا باطن مجمع على على خلافه فأعلاها أي على تلك الشعب قول لا إله إلا أن التوحيد قول لا إله إلا الله لكن قول لا إله إلا الله ليس المراد به القول المجرد وإنما لابد أن يصحبه شيء من الاعتقاد, شيء من الاعتقاد لماذا؟ لا؟ لأننا نقول في باب التوحيد تقرير لا إله إلا الله هل يكفي مجرد اللفظ أم لابد من شروط تتحقق بها هذه الكلمة الثاني من الشروط الإخلاص من الشروط العلم بمعنى من الشروط الانقياف من الشروط ها القبول بعضها بل جلها أعمال قلبية إذا لا يتحقق قول لا إله إلا الله إلا بشيء من الاعتقاد نصحح هذا المعنى ولذلك القول بأنه إذا اجتمعاه افترقاه وإذا افترقاه اجتمعاه نقول الإيمان لا يعتبر إيمانا إلا إذا وجد شيء نصححه من الإسلام وهو العمل الظاهر وكذلك الإسلام لا يعتبر إسلاما الذي هو العمل الظاهر إلا مع شيء من الباطن الصحيح وإلا صار منافقا ما الفرق بين المنافقات المنافق هو الذي يأتي بظاهر الإسلام لكن قلبه منطوي على خلاف ما يظهره فعين إذا صار منافقا إذا وجد العمل الظاهر وانفك العمل الباطن وقد يتفقان وقد يرتفعان ومن هنا وقع شبهة المرجعة المرجعة الذين أخرجوا مسمى الإيمان عن الأعمال قالوا يمكن أن يكون العمل الباطن موجودا ولا أثرا لعمل الظاهر البتة لماذا قالوا لأن الله عز وجل قسمه في أول سورة البقرة الناس إلى ثلاث طواف كفار انتفى عندهم الظاهر الباطن مؤمنون يؤمنون بالغيب الأخير وجد العمل الباطن والظاهر قال ومن الناس هنا وقعت الشبهة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر قال بالثانية وما هم بمؤمنين إذن وجد الظاهر ولم يوجد الباطن هذه قسمة شرعية القسمة العقلية تقتضي ماذا أربعة أقسام وهو أن يوجد العمل الباطن وينتفي الظاهر يوجد العمل الباطن وينتفي الظاهر هل هذا له وجود العقل قد يجوز هذا بأنه مدام أنه وجد العمل الظاهر وانتفى الباطن وسمهم الله عز وجل منافقون سماهم منافقين إذن العكس هذا داخل في مسمى الإيمان فإذا أتى بالإيمان الباطن العمل الباطن ولم يأتي بشيء من الظاهر هذا ليس داخلا في القسمة ثلاثية حينئذ سمي مؤمنا عند المرجع والأشعر وهذه هي التي أوقعتها شبه عندهم جواز في صالي يعني عدم التلازم بين العمل الظاهر والباطن مدام أنه وجد الظاهر وانتفى الباطن وسماه منافقين إذن إذا وجد الباطن وانتفى الظاهر فهو مؤمن وهذا وإن جوزه العقل إلا أنه باطل شرعا لأنه لو كان لذكر كل مسألة مهمة هذه مسألة عصرية قديمة عصرية قديمة عصرية إن شاء. إذن قول لا إله إلا الله لابد أن يكون معه اعتقاد لأن العمل الظاهر لا يعتبر إلا إذا صحابه شيء من, من الباطن صحابه شيء من, من الباطن وأدناها أي أقلها إماطة الأذى أي إزالة الأذى وهو ما يؤذي المارة من أحجال وأشواك ونحو ذلك. والأذى هذا نقلت أل عليه فأفادت العموم أل السغرقية يعني كل أذى والحياة شعبة أي قصرة من الإيمان ومن هنا للتبعيض والحياة عمل قلبه فجمع في هذا الحديث قول اللسان وهو قول لا إله إلا الله وعمل الجوارح وهو إماطة الأذى عن الطريق وعمل القلب وهو الحياة وهو الحياة فتبين من الآية الحديث أن الإيمان يشمل هذه الأركان الثلاثة كلها وهو محل وفاق وقد أنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكار شديداً إنكارا شديدا وهنا من أخرج الأعمال أعمال الجوالح عن مسمى الإيمان على مرتبتين منهم من أخرجها بالكلية بأنها لا تسمى إيمان البتة لا تسمى إيمان البتة ولا جهميا حصروا الإيمان في التصديق المعرفة فقط ومنهم من زاد القول ولكن الأعمال أعمال الجوارح هذه ليست داخلة في مسمى الإيمان إذن وجد الباطن ولم يوجد أضر ولذلك الجهمية في المعنى مرجع قسم من ثم المرجع أنواع ليست خاصة بمقالة بأن الأعمال شرط كمان لا هؤلاء قد يكونون أخف يعني فوجد عندهم في تعريفهم بأنه التصديق بالقلب المعرفة وقول اللسان وجد فيه العمل الباطن من عرف الإيمان بأنه تصديق والمعرفة وجد الباطن وانتفى الظاهر للشبهة التي ذكرناها وهي الله عز ذكر العكس وهو وجود من يضمر الكفر ويظهر الإسلام وسماه منافقا إذن عكسه خلافه وهو من يضمر الإيمان ولا يظهر ما يخالف الإيمان يعني يترك العمال الظاهرة لم يسمه شيئا ولم يصنفه ودل على أنه داخل في في الإيمان وقد أنكر السلف ومنهم من أخرج الأعمال أو أدخل نعم أدخل الأعمال في مسمى الإيمان وقد يسمى أو تسمى أعمال الجوارح إيمانا مجازا لا حقيقة وهذا قد يقال بأن أقرب ما يقال عند من يقول بأن شرط. بأن الأعمال شرط كمال بأنها تسمى إيمانا مجازا لأن الذي يسمى إيمانا حقيقة هو ما يفوت الإيمان بفواته وما لا يفوت الإيمان بفواته يسمى إيمانا مجازا هذا باطل وقد أنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا رول لكائب إسناد صحيح عن البخاري رحمه الله تعالى أنه قال لقيت أكثر من ألف رجل وهذا أشمل أن يكون بإجماعات تنقل كثير من مسائل الفروع ولا يقول فيها قال لقيت عشرة ولا عشرين ومع ذلك إذا حكى البخاري الإجماع قيل هذا حكاه أمير المؤمنين في الحديث وجب القبول والتسليم وهو كذلك لكن إذا جاءت هذه المسائل ويقول لقيت أكثر من ألف عالم وكل مقرون بهذا ويرد هذا الإجماع لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص وقال الأوزاعي كان من مضى من السلف أوزاعي كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان الإيمان هو العمل والعمل هو الإيمان لا فرق بينهما لأنه داخله يفوت بفواته إذا كان يفوت بفواته اتحدى وإن زاد الإيمان على العمل من جهة التصديق فهو هو هو عينه. ففوات العمل فوات للإيمان ولذلك قال كان من مضى من السلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل يعني إذا فجاء بالعمل حصل الإيمان وإذا فات العمل انتفى فا انت فا هذا معنى كلام الأمزاعي وهذا حكاية إجماع كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان وفي الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني نبي نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس أأمركم بأربع الإيمان بالله وحده وهل تدرون ما الإيمان بالله أأمركم بالإيمان فإنه قال أأمركم بأربع بالإيمان بالله وحده أأمركم بالإيمان فهما أمور به ثم ما تركه لعقولهم قال هل تدرون ما الإيمان لأنه له حقيقة شرعية لابد من إدراكها هل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم كل أعمال جوارح قول باللسان وهذا عمل اتسب لجوارح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس من المغنم كل أعمال جائلا تدرون ما الإيمان هو هذه المذكورات قال ابن قيم رحمه الله تعالى فيه يعني في هذا الحديث أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل قول شهادة لا إله إلا الله والعمل مذكرة معه كما علم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم وعلى ذلك ما يقارب من مئة دليل من الكتاب والسنة على ودلال قطعية لا يرتبس على الناظر ولا يبحثها بحث ترجيح بمعنى أنه يجعل المسألة محتملة ثم يريد أن يصل إلى الحق كما يقال لا هذا باطن طريقة هذه طريقة بدعية وإنما تنطلق من الأعلى فتنظر أقوال السلف ثم ترجع إلى الخلف فإن وافق الخلف السلف كانوا خير سلف خير خلف لخير سلف وإن لا فحكم منهم لعداد أهل البدعة إذن العمل عمل أركان داخل في مسمى الإيمان بالإجماع ومذهب المرجعة هم أصناف منهم مبتلي به أهل هذا الزمان بأن, شرط بأن أعمال الجوارح شرط كمال وليست شرط صحة أو ركن ومن قال بأنه شرط صحة أيضا في التعبير فيه شيء من الغلق لكنه لا نختلف معه من حيث السنة والبدعة لأنه رتب فوات العمل على فوات فوات الإيمان على فوات العمل وهذه النتيجة إذا كانت هذه النتيجة الأمر معه واسع وجوزه ابن تيمي قال لا بأس أن بكذا وكذا إلا داخل في الحقيقة فالصواب يقال بأنه ركن جنس العمل ركن في مسمى الإيمان ولن نقول بأنه شرط الصحة لماذا؟ لأن الشرط خارج عن المهية والركن جزء الذات والشرط خرج والركن جزء الذاتي يعني داخل في مفهوم الحقيقة كالركوع في الصلاة والسجود في الصلاة وقراءة الفاتحة في الصلاة فهي أركان داخلة في المهية حينئذ الصلاة لها افتتاح والاختتام هذا الركن داخل في مهيتها أما الشرط فهو خارج عنها ولذلك ذكر شرط صحة اعترفنا بأن الإيمان بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان هذا فيه شيء من الغلط لأنه مخالف لما سبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون ما الإيمان شهادة أن لا إله وقاموا الصرى وتس فأطلق الإيمان على هذه الأعمال والأصل حقيقة أو المجاد الأصل حقيقة الأصل له محمول على الحقيقة وهذا هو المفهوم الشرعي للفظ الإيمان ولا نفسر بالمفهوم اللغوي واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي حين يذن نرجح أول لفظ شرعي ثم العرفي إن كان له عرف ثم اللغوي آخر ما يأتي مرتبة هو المعنى اللغوي إذن قال المصنف والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان وأورد دليلين قوله تعالى وما أمروه الآية وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضعنا سبعون شعبة من السنة وهذا يكفي لأن نحتاج إلى مئة دليل لكن هذا عند المجادة والنزاع الحكم الشارعية يتبهي حكم واحد بدليل واحد نص واحد فإذا جاء في السنة حكم واحد قبلناه وإن لم يأتي في القرآن كذلك هذا عقيد الأهل السنة والجماعة فالسنة هي من وحي من الوحي الذي هو الدين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإذا جاء نص واحد لو لم يأتي فيه هذه المسألة إلا قوله صلى الله عليه وسلم إيمان بضع لسبعون شعبا لكفى أن نسمي وندخل الأعمال في مسمى الإيمان مع قوله وما كان الله ليضع إيمانكم مع هذه الآية يكفينا في إثبات الحكم الشرعي ولا نحتاج إلى أن يكون الحكم ثابتا بدلالة قطعية أو بثبوت قطعي هو ثابت بدلالة قطعية لا شك وكذلك من حيث الثبوت لأنه جاءت نصص في, في السنة وثم حديث متواترة القطع موجود بالدليل من حيث الثبوت في الدلالة لكن على التنزل إذا قيل بأنه لم يأتي إلا في السنة حين يذن نقول السنة حاكمة ولذلك قال فجعل القول والعمل من الإيمان معلقا على هذه قوله يزيد بالطاعة عند التعريف وينقص به بالعصيان يزيد أي الإيمان بالطاعة أي بفعل الطاعة والطاعة هنا تشمل الطاعة القولية والطاعة الفعلية والطاعة الاعتقادية لأن الطاعة ما هي موافقة الامر هذه الطاعة موافقة الامر فإذا وافق أمر الله عز وجل وامتثل أوامر الله عز وجل منها ما هو متعلق بالقلب من حيث الاعتقاد ومنها ما هو متعلق باللسام من حيث القول ومنها ما هو متعلق بعمل الجوارح من حيث الإيجاد وينقص والعصيان التي هي المعصية ينقص أي الإيمان بالعصيان أي بسبب المعصية الباب هنا في السببية في قول بالطاعة وفي قول بالعصيان أي بسبب الطاعة بسبب فعل الطاعة موافقة الأمر زاد المرء في إيمانه وبسبب فعل المعصية والمعصية هي مخالفة الأمر مخالفة الأمر يعني إما ترك لواجه أو فعل لمحظور أما ترك المستحبات هذا لا يسمى معصية لا يسمى معصية إذن بالعصيان أن ينقص الإيمان بسبب الوقوع في المعصية سواء كانت هذه المعصية بالقلب كالحسد والغل والحقد ونحو ذلك أو باللسان كسب والشاتم واللعن ونحو ذلك أو بالجوارح كترك الصلاة مثلا على قول بأنه لا يكفر أو ترك الزكاة أو ترك الصوم أو ترك صلة الرحم ونحو ذلك وذكر لهذا العاصل ثلاثة أدلة هذه من الأصول التي يذكرها لسن الجماعة أن الإيمان يزيد وينقص وهذا لو لم ينص عليه فهو مأخوذ بدلات التزام من حد الإيمان ما هو الإيمان؟ قول باللسان والقول منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب وعمل بالأركان ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب إذن المروا بطبيعته قد يأتي بكل الواجبات وقد ينقص من الواجبات فإذا نقص أتى بكل الواجبات حين أذن ماذا؟ كم لإيمانه وإذا نقص من الواجبات لذن منه النقصان في الإيمان وكذلك عمل الجوارح والأركان منه ما هو واجب ومنهما هو مستحب فإذا أتى بكل الواجبات كم لإيمانه وإذا نقص حين إذن نقص في الإيمان لو وقع في محظور وهذا المحظور لا يعود عليه بالنقص للإيمان من عصله كسب الله مثلنا ونحو ذلك نقول إذا فعل او وقع في محظور معصية ولم تكن هذه المعصية بكفر ناقض هينئذ نقول نقص إيمانه لو نظل في الحد نفسه في حقيقة شرعية لزم منه القول بالزيادة والنقصة ولذلك من عرف الإيمان بأنه تصديق عنده الإيمان لا يزيد ولا ينقص لا يزيد ولا ولا ينقص ويلزم من قال بأن الأعمال شرط كمال أنه لا يزيد ولا ينقص لماذا لأن شرط كمال المراد به كمال المستحب والعبرة هنا بالزيادة والنقصان في فعل الواجبات وارتكاب المحظورات هذا الذي قد نقص وزاد متى يزيد قد يزيد بالمستحبات لكن المراد هنا بفعل الواجبات وكذلك النقص قد يترك, ماذا؟ يترك المستحبات أو شيئا منها لكن لا يعبر عنه بالنقص الذي يريده الشارع إلا إذا فعل محظورا وهذا كما سيأتي به ترامي أهل العلم إذن يزيد بالطاعة وينقص به العصيان وذتر لهذا العاصلي ثلاثة أدلة وهذا مجمع عليه بين السلف لا خلاف بينهم أن الإيمان يزيد وينقص إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات الأول ما ذكره المصنف قوله قوله تعالى وقال تعالى فزادتهم ايمانا فزادتهم ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون صرح بالزيادة زادتهم ايمانا اذا ازداد الإيمان عندهم بتصديق بهذه الايات الثاني ليزادوا ايمانا وهذا صريح في ثبوت الزيادة صريح في ثبوت الزياده الثالث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 والمقصود بالخير مذكور بالحديث والإيمان كما نوه بذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في الإيمان وهنا التنبيه على ابن حجر رحمه الله تعالى عند الخلط في مساء الإيمان ومساء التوحيد والنقل عنه وهذا تالي لتحرص إذن فجعله متفاضلا جعله متفاضلا وهذا المراد بالزيادة والنقصات كونه متفاضلا في نفسه هو قابل للزيادة والنقصات لأنه عبارة عن مجموعة أركان وهذه الأركان تزيد وتنقص فإذا زادت زاد الإيمان وإذا لقصت نقص الإيمان يلزم منه أن أهله متفاضلون فلشك أن الذي يأتي بالواجبات على الوجه الكمال ويبتعد عن المحرمات على وجه الكمال أنه أكمل إيمانا ممن يترك شيئا من الواجبات أو يقترف شيئا من من المحضورات هذا واضح بين واضح بين إذن أهله متفاضلون فيه. فجعله متفاضلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان متفاضلا وهذا هو المراد بالزيادة والنقصان فتفاضل الناس في الدين بحسب كثرة العمل وما يقوم بالقلب تفاضل الناس في الدين بحسب كثرة العمل وما يقوم به بالقلب قول مثقال برة برة هي الحبة من من البر الذي يسمى الحنطة الآن أو خردلة يعني حبة خردلة شجر معروف يشبه حب الرشاد لأنه أصار منه أو ذرة وحدة الذرة وهو صغار النمل معروف صغار النمل المعروف إذن دل هذا النص على قول يخرج من الناد من قال لا إله يعني لا يخلت إذن لو كان إيمان كامل هل دخل النار لا فدخوله النار ثم خروجه مع بقاء شيء من الإيمان دل على أن أهلهم متفاضلون فيه إذن ذكر مصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أذل على الزيادة تليل الأول فزادتهم إيمانا هل تصريح به بالزيادة ليزدادوا إيمانا ونصص في هذا كثير ثم أورد النص نبوي يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي من قال برة آخر حديث دل بمفهومه أنهم وقعوا ودخلوا النار ثم خرجوا منها دخلوا بماذا بسبب ذنوبهم وخرجوا منها بسبب إيمانهم لأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد لا يخلد في النار كذلك لا يخلد في فخروجهم من النار عدم تخليدهم دل على أن معهم شيئا من الإيمان ودخولهم من النار دل على أن معهم شيء من الكبائل فالذلة السابقة دالت على أن الإيمان يزيد وأما النقصان هذا ما جعل تصريح به في الكتاب أو في السنة بهكذا عن الإيمان ينقص إنما قال يزداد إيمانا هل جاء لينقصوا إيمانهم؟ لا لم يلد وأما النقصان فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن ما رأيت من ناقصات عقل ودين عرفنا أن الدين يرادف الإيمان ما رأيته من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا فأثبت نقص الدين أثبت عليه الصلاة والسلام نقص نقص الدين ما رايت من ناقصات عقل ودين إليذ ثبتت الزياء النقصان بمفهوم هذا النص ثم لو لم يرد النص لو لم يرد النص مدام أنه دلت النصص على الزيادة فكل شيء قابل للزيادة قابل للنقص فدلالة الاتزام معتبر في الشرع سواء كانت في مقام الاعتقاد أو في مقام العمليات ثم إن إثبات الزيادة التي وردت بالنص الصريح الواضح البين ومحل إجماع يستلزم إثبات النقص يستلزم إثبات النقص ولذلك روي عمانك وهو مشهور عند كثير من أصحابه أنه قال بالزيادة وسكت عن النقص هل يزيد الإيمان وينقص؟ قال يزيد ينقص سكت لماذا؟ لعدم وجود النص الصريح الذي يدل على أن الإيمان ينقص وإن كان بعض طعن في ثبوت هذه الدوية عن على كل جماهير السلف الذي يحكى أنه إجماع أن الإيمان يزيد وينقص وإنما توقف مالك رحمه الله تعالى في التصريح فحسب هل نقول ينقص هكذا نعبر لم يرد في النص ومدام أنه لم يرد نقف معه مع الشارع هذه طريقة السلف لا يتفوهون بكلمة واحدة ولو يعتقدون مدلولها صحيح إذا لم يريد النص من من الشارع ولذلك إذا لم يريد تحريم هكذا كان لمام أحمد توقف لو كان الشيء حراما لكن لا يعبر عنه أنه حرام هو ينبغي ترك وحبه إليه ونحو ذلك من عبارات أكره هذا لماذا؟ لأن تصريح بالتحريم هذا شيء كبير على الناس لأنك ترزن بأن الله تعالى حرمه ولم يريد نص فيه حين يتوقف الإنسان من حيث التعبير أما المعنى وما يدل عليه فهو كذلك إذن إثبات الزيادة يسلزم إثبات النقص فكل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه مسلزم للدلالة على نقصه كل ما قبل الزيادة قبل النقص هذا أمر مدرق بالحس ولذلك الإنسان يشعر من نفسه لأن الإيمان ما هو شعور النفس وجداني كالشعور بالعطش والجوع ونحو ذلك الإنسان يشعر بنفسه أنه حصل عنده شيء من جفاء القلب ونحو ذلك فالإيمان يزيد وينقص والمؤمنون يتفاضلون في الإيمان هذا لابد يلزم منه أن أهل الإيمان ليسوا على مرتبة واحدة منهم الكامل في الإيمان ومنهم من هو دون ذلك بلهم مراتب كما بين السماع والعرض ولذلك فإن فالإيمان يزيد وينقص والمؤمنون يتفاضلون في الإيمان فبعضهم أكمل إيمانا من بعض كما قال تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هذه الآية قيل أرجى آية في القرآن أرجى آية على خلاف في أرجى آية في القرآن. بعض المفسرين وبعض أهل العلم قالوا هذه الآية أرجى لماذا؟ لأنه قسم الناس إلى ثلاث طوائف ظالم لنفسه مقتصد سابق بالخير وقدم من قدم الظالم لنفسه إذن له حظ من الشارع بمعنى أنه لا يكون بفعله الذي هو الظلم بترك الواجبات أو فعل المحظورات قد خرج من الدين بل له باب مفتوح وهو الرحمة وقبول التوبة من الله عز وجل فحينئذ تقديمه على غيره والشارع لا يقدم إلا ما هو مهم بالنسبة إليه جل وعلا حينئذ كما قالنا في الصفة والمروة إن الصفة والمروة قال أبدأ بما بدأ الله به لأن الله تعالى إذا بدأ بالشيء دل على أن له مكان على غيره وهنا بدأ بالظالم لنفسه فدل على أنه قريب, دل على أنه قريب. فدلت هذه الآية أن المؤمنين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام سابقون ومقتصدون وظالمون لأنفسهم فالسابق إلى الخيرات هو الذي عمل الواجبات والمستحبات واجتنب المحرمات والمكرهات الله أم يعني لم يترك لا واجبا ولا مستحبا والمراد للترك هنا ترك المستحب المواظبة على ترك المستحب يعني لا يصلي الوتر مثلا غالبه لا يصلي وأما لو كان الغالب على أصل أنه يصلي ثم تركه هذا لا يصدق عليه هذا تعريف وإنما يكون الترك أو الوصف بالترك إذا كان لازما له وأما إذا لم يكن لا حينئذ هذا لازم ماذا فعل الواجبات والمستحبات ولازم اجتناب المحرمات والمكرهات فالذي يفعل مستحبات من باب أولى أن يفعل الواجبات والذي يترك المكروهات من باب أولى أن يترك المحرمات ولذلك ينبغي لطلاب العلم ولمن كان من أهل الاستقامة ولولا لم يكن طالب علم أن يكون اهتمامه بالواجبات أشد وحرصه على علم أو العلم المتعلق بالواجبات أشد لأنه أهم بتركه يكون فاسقا ولا ينصب الاهتمام إلى فعل المستحبات يكون عنده خلل فيه الواجبات ولا يكون سؤاله وبحثه وعلمه ومدارسة للمستحبات يكون عنده خلل كبير فيه في الواجبات شكنا ذاك من الشر لكن كما قال النبي الصلاة فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أجابوك لذلك فأخ... فأعلمهم أن الله افترض عليهم من آخرين فبدأ بالتوحيد ثم ثلث بالصلاة ثم ثلث به بالزكاة وكلها من الدين وكلها من أركان الإسلام وكلها مما يجب العمل به ومنها ما تركه يعتبر ناقضا للإسلام لكنه لم يسوي بينها ولذلك الواجبات منها ما هو متفق عليه بين أهل العلم مجمع عليه هذا يجب على المكلف أن تتعلق همته بمعرفة هذا النوع وأن يعرف كيف يقع هذا النوع وأن يهتم به اهتماما كبيرا من حيث الإيجاد ومن حيث ما يكون خللا في وجوده ثم من الواجبات ما هو مختلف فيه يكون اهتمام به أقل مما سبق على جهة الترجيح كان طالب عيد ثم تأتي المستحبات وأما يكون القلب متعلقا بالمستحبات ثم خلل كبير في فعل الواجبات هذا لا؟ يكون على الجاده وليست هذه بطريقه السلف وليست بطريقه الصحابه في فهم من الدين كذلك المكروهات قد يتحرز البعض عن فعل بعض المختلف فيه من المحرمات أو المكروهات وقد يقع فيما هو متفق عليه من المحرمات هذا خلاف المشروع وانما يكون العكس هو الذي ينبغي الحرص عليه اذا أن يفعل الواجبات والمستحبات ويتجنب أو يلتزم المحرمات والمكروهات والمقتصد من هو هو الذي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات اقتصر على ما يأثم بتركه او فعله ما يأثم بتركه او فعله والمقتصد هو من اقتصر على فعل الواجبات واجتناب المحرمات والظالم لنفسه هو من اخل ببعض الواجبات ترك شيئا من الواجبات وانتهاك بعض المحرمات وقع في شيء من من المحرمات فكل واحد من هذه الأقسام ثلاثة يطلق عليه أنه مؤمن كل واحد من هؤلاء يسمى مؤمنة لأنه تعالق, لأنه تعالق ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إذن هم مسلمون أو لا مسلمون مؤمنون نعم مؤمنون هل هم في درجة واحدة جواب لا منهم الظالم لنفسه وهو مؤمن ومنهم المقتصد الذي ترك كل المستحبات وفعل كل المكرهات ومع ذلك هو مؤمن والذي فعل الواجبات المستحبات وارتنب المحظورات والمكروهات هذا على الدرجات وهو كذلك مؤمن إذن جنس مشترك قدر مشترك بين هذه الأقسام الثلاثة أن كل منها يطلق عليه أنه مؤمن لكن الإطلاق يختلف, إطلاق يختلف. قسمان الأولان السابق بالخيرات والمقتصد يوصف بالإيمان المطلق يعني لا نقيدهم إيمان الكامل إيمان الكامل ولذلك ذكرت لكم أن الإيمان لا ينفى إلا إذا ترك واجبا أو فعل محظورا ولو فعل المكرهات مكرهات انتبه مكرهات كلها وترك المستحبات كلها لا يوصف بنقص الإيمان البت يعني الإيمان الواجب لا يوصى بنقصه البتة وهذا قاله ابن تيم رحمه الله تعالى باستقراء نصوص الكتاب والسنة أنه لم يرد نفي الإيمان لا إيمانا لكذا إلا إذا كان ذاك الفعل له أثر في نقص الإيمان الواجب إذن النوع الأول السابق للخيرات يوصف بكونه مؤمنا مطلقا الإيمان المطلق الذي لا يقيد وكذلك المقتصد الذي فعل الواجبات فحس ولم يأتي بالمستحبات أو وترك المحظورات وفعل المكرهات هذا يوصف كذلك بالإيمان المطلق لكن القسمان أو لكن القسمان الأولى معه إيمان مطلق والأخير الظالم لنفسه معه مطلق إيمان وفرق بين الشيء المطلق والمطلق الشيء عند أهل العلم يقولون الشيء المطلق يعني يقولون الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل إيمان الكامل مطلق الشيء مطلق الإيمان تقدم كلمة مطلق على إيمان مطلق الإيمان الذي عنده نقص في هذا الشيء ولذلك يقولون الماء المطلق ومطلق الماء الماء المطلق هذا اختص به الطهور ويشمل الطاهر عند بعضهم لكن لا يدخل فيه النجس لا يدخل فيه النجس أما مطلق الماء هذا يشمل الطهور والطهر والنجس. لأن النجس مطلق ما ليس هو الماء المطلق الذي يوصل بالكمال من حيث أنه يتوضع به يعني يستعمل في العبادات وفي العادات لأن الطهور هذا يستعمل في العبادات طهار الكبرى والصغرة وفي العادات يعني يطبخ به ويوصل الثوب نحو ذلك فيستعمل في العادات والطاهر لا يستعمل في العبادات لأنه لا يفعل حدث وإنما يستعمل في العادات أغسل به سيارة أغسل به ثوب أرض إلى خير. هذا لا بأس به لكن لا تتوضى به ولا تغتسل به من جنابه وأما النجس فهذا لا يستعمل في العبادات قولا واحدا ولا يستعمل في العادات عند الجماهير وبعض يرى أنه يخفف به النجاسة قول مرجوح قول مرجوح إذن النوع الكالف الظالم لنفسه يوصف بكونه مؤمنا لكن ليس على إطلاقه وإنما نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته لماذا؟ لأنه ترك واجبا أو فعل محظورا وهو إن كان يرجى له الخير إلا أنه في أنحية التقييد يجب تقييد ذلك فرق بين الشيء المطلق مطلق الشيء فالأول يعني الكمال والثاني يعني أصل الشيء فعند أهل السنة والجماعة أن الفاسق لا يخرج من الإيمان بمجرد فسقه لو وقع في محظور لا يخرج ولو أصر عليه ولو فعل ما فعل من المحظورات بشرط ألا تكون, كفرا ألا تكون كفرا لأن الذنوب على نوعي المحظورات المحرمات على نوعي منها ما فعله مخرج له من الملة كترك الصلاة هذا محرم ترك الصلاة فعله مخرج له من الملة ومن القول كذلك سب الله عز وجل مثلا أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقص منه أو تعيي أو الطعن في زوجاته في عائشة رضي الله تعالى عنها ونحو ذلك أو الطعن في الملائكة أو في الكتب كل هذه أقوال تعتبر مكف ذنوب لكنها مكفرة لي لصاحبه ومن الذنب ما لا يكفر به بفعله كفعل الربا مثلا أو الزنا أو نحو ذلك قطيعة الرحم العقوق نحوه هذا لا يعتبر مكفرا خالجا مخرج له من من, من, من الله إذن الفاسق عند أهل السنة لا يخرج من الإيمان بمجرد فسقه ولا يخلد في النار في الآخرة بل هو تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه فدخل الجنة من أول وهله وإن شاء آخذه ولم يعف عنه فيعذب القدر ذنوبه ثم يدخل الجنة بد من دخول الجنة من مات موحدا لابد من دخول الجنة لكن دخوله قد يكون أوليا بمعنى أنه منذ أن يموت يعفو الله عز وجل عما وقع منه من الذنوب أو قد يعذب لكن في قبره أو عند النزع أو ما يحصل له من محشر أو دنو الشمس أو نحو ذلك فتكفر عنه تلك السيئات ويدخل الجنة مباشرة أو لا تكون هذه كافية في تطهيره فلابد أن يطهر بالنار فيدخل النار ثم بعد ذلك يخرج منها فيعذب بقدر ذنوبه ثم يدخل الجنة فلابد من دخول الجنة فالعاصي الذي يموت على التوحيد معرض لعقوبة الله تعالى وعذابه كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يسرك به فنفى المغفرة لو مات على الشرك لا يغفر له ألبت والجنة عليه حرام إنه من يسرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة جنة حرام من عليه إذا مات على, على الشرك عبادة القبور تعلق بالأولياء الاستغاثة بالأولياء ونحو ذلك وهذا كله شرك أكبر وفاعله يعتبر إن عليه ولم يتوب يعتبر ماذا خالدا مخلدا في النار والجنة عليه حرام ما عدى الشرك قال ويغفر ما دون ذلك ما هو أقل من الشرك يغفر ما اسمه وصول المعلى الذي من صيغ العموم فتعم كل ذنب دون الشرك إذا مات عليه ولم يتب قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لكن لمن يشعلق بالمشيئة فقد يشاء أن يغفر له فيغفر له وقد لا يشاء ان يغفر له فلا يغفر له لكنه لا بد ان يدخل النار انه ان يخرج منها وبعد ذلك يدخل الجنه فلا يصريح في أن من مات غير مسلم فهو تحت مشيئة الله تعالى ولهذا اورد المصنف حديث يخرج من, من النار او يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه كما سبق وعلى دخول طائفة من الموحدين النار كذلك لأنه قد يخرج من النار يخرج لماذا؟ لأن في قلبه شيئاً أو مقداراً من الإيمان من التوحيد إذن دخل النار مع وجود التوحيد معهم وعلى دخول طائفة من الموحدين النار وأن الكبائر لا يكفر فاعلها ولا يخلد في النار سيذكر مصنف فيما يأتيه بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع العاصي ولو كان عاصيا. كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف سماه أخا فمن عفي له من أخيه أخيه فسماه أخا مع وجود القتل منه فدل على أن العاصي لا يخرج من الإيمان بمجرد الذنوب والمعصية وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة أي إخوة في الدين فسماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهم شكل اقتتال هذا كبير من الكبائر وقد فعلوا كبير وقعوا فيها وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إذن فعلوا ما هو, هو كبير قد يكون منهم هو محق ولا آخر ظالت. ومع ذلك قال إنما المؤمنون إخوة تسماهم إخوة مع وجود الاقتتال وجعلهم إخوة في الدين مع وجود الاقتتال بينهم فدل على أنهم لا يخرجون من الإيمان بالمعصية فالفاسق حينئذ نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو نقول هو مؤمن ناقص الإيمان فلا يعطى الاسم المطلق نقول هو مؤمن هكذا ولا ننفي عنه مطلق, مطلق الاسم ولا ننفي عنه مطلق الاسم إذا تقرر هذا فاعلم أن الإيمان في الشرع له إطلاقان له إطلاقان بمعنى أنه يستعمل في حالٍ دون حال وكذلك في حال أخرى الأول أن يطلق على الإفراد يعني يستعمل مفردا فيأتي في في القرآن أو في السنة لفظ الإيمان ولا يذكر معه لفظ الإسلام ولا لفظ الإحسان يستعمل كذا مفردا غير مقترن بذكر الإسلام فحينئذ يراد به الدين كله فدخل في, الإسلام في الإيمان الإسلام ودخل في الإيمان حينئذ لفظ الإيمان يشمل الأعمال الباطنة كلها ويشمل الأعمال الظاهرة كلها فلا فرق بين الإيمان والإسلام والإحسان إذا أفرد الإيمان حينئذ نكون مراد به الدين كله القول والعمل وهو الذي سبق تعريفه في كلام المصنف فإذا عرف أهل العلم الإيمان بأنه قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان مرادهم الإيمان إذا أطلقه والخلاف في خروج الأعمال جوارح عن مسمى الإيمان في الإيمان المطلق ليس في المقيد النوع الثاني أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام كما في حديث جبرين ما الإسلام فقال له بعد ذلك ما الإيمان إذن جاء في سياق واحد قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا جمع بينهما في آية واحدة حينئذ نقول ثم فرق بين الإيمان وإيمان حينئذ يراد بالإيمان الاعتقاد الأعمال القلبية ولا يدخل فيها أعمال الظاهر إلا ما يصححها وسبق أن تارك الصلاة يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام وعلى قول جماهير السلف أنه لو ترك فرضا واحدا متعمدا يعني لغير عذر شرعي حينئذ يطلق الإيمان ويراد به الاعتقاد العمل الباطل لكن لابد من شيء ظاهر من عمل الظاهر يصححه وأما وجود الاعتقاد فقط دون الظاهر نقول هذا لا وجود له في الشر وهو الذي عناه ولا والأشاعر فيما ذكرناه سابقا إذن يطلق مقرونا بالإسلام حينئذ يراد به الاعتقادات الباطنة كما في حديث جبريل فالأول معنى عام يعني إذا أطلق على الإفران والثاني معنى خاص لأنه يفسر به بالاعتقاد فإذا انفرد عن الإسلام فسر بالمعنى العام والخاص والتصديق والاعتقاد بما جاء عن من شرع الله تعالى فالإيمان يطلق على العمل الباطن والإسلام على العمل الظاهر إذن إذا أطلق لفظ الإيمان شميلان العمل الباطن والظاهر وإذا اجتمع حينئذ فسر الإيمان بالأعمال الباطنة ولابد من ظاهر نصححه كالصلاة وهو شرط وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة الصلاة والصيام نحوها لكن لا بد من عمل باطن صححه لأن لابد من إخلاص لا تقبل العبادة إلا بإخلاص ولا تقبل العبادة إلا مع تحقق الخوف من الله عز وجل والتوكل الإنابة ونحو ذلك واصول الإيمان ستة اعتقادات الباطنية كما في حديث جبريل وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالحديث المذكور حديث جبريل عليه السلام جعل فيه مراتب الدين ثلاثة الإيمان والإسلام والإحسان حينئذ يراد بالإيمان الأعمال الباطنة ويراد بالإسلام الأعمال الظاهرة ويراد بالإحسان هو الكمال ولذلك ذكر بعضهم أن المراد بالإحسان هو كمال تحقيق شرطي صحة العبادة لأن كل عبادة لا تصح إلا بالإخلاص والمتابعة كمال الإخلاص في العبادة وكمال المتابعة هو هو الإحسان فأعلاها حينئذ الإحسان ثم يليها في المرتبة الإيمان ثم يليها في المرتبة الإسلام ولذلك قال كل محسن مؤمن مسلم كل محسن مؤمن مسلم لأنه لا يأتي بالإحسان الذي هو كمال الإخلاص وكمال متابعي إذا كان مؤمنا مسلما ولا إنعكس وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم يعتبر مؤمنة كل مؤمن لابد أن يكون مسلما وليس كل مسلم يعتبر مؤمنة تليل ذلك آية الحجرات قالت العراب ماذا؟ قالت آمنا دعت الإيمان قال الله عز وجل ماذا؟ قل لم تؤمنوا نفع عنهم الإيمان خرجوا من الدين لا ولكن قولوا أسلمنا فيدخل المرأة هي في الدوائر يدخل مثلا كافر يسلم يدخل أولا في دائرة الإسلام ثم ينتقل منها إلى دائرة أخص وهي الإيمان ثم يرتقي إلى دائرة أخص وهي وهي الإحسان والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد